كنا لا نشعر الآن بهذه المعره لكن قديما كان اللحن معرة يعني النضر بن شميل أحد أئمة اللغة والحديث وهو من الأئمة الثقات الكبار خرج من بغداد إلى مرو بسبب الفقر فلما خرج من بغداد شيعه مئة محدث ونحوي وعروضي عروضي رجل ممن يقول الشعر يعني وقريضه وينقده فقال. أهلاً ويصبر على المرض ويمد يده إذا كده حيأثم من جاهد أخرى في هذه الحالة يجب عليه أن يتداوى عشان الواجبات الأخرى التي ضاعت بسبب تركه التداوى إذا كان سيتسخط على القدر ولن يرضى بما مشهور صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعبد الله مشهور اقرأ علي القرآن قال اقرأ عليك وعليك نزل قال اني أحب أن أسمعه من غيري فقرأ حتى وصل إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك قال فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان فكان عبد الله صوته كان صوته جميل فالنبي صلى الله عليه وسلم وقد توقف هو أبو بكر عمر وقال من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد اللي هو عبد الله ابن سعود عبد الله يعني صلى وفي الدعاء الأخير